إ ذ ا ما قالني ربي أ م ا استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان ت أ ت ي ن ي فكيف أ ج ي ب ياويحي ومن ذا سوف يحميني أ س ل النفس بالامال من حين إ ل ى حيني و أ ن س ى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني ك أ ن ي قد ضمنت العيش ليس الموت ي أ ث ي ن ي وجاءت س ك ر ة الموت ا ل ش د ي د ة من سيحميني نظرت إ ل ى الوجوه أ ل ي س منهم من سيفديني س أ س أ ل م ن الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إ ج ا ب ت ي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي أ ل م أ س م ع كلام الله يدعوني أ ل م أ س م ع لما قد جاء في قاف وياسيني أ ل م أ س م ع بيوم الحشر يوم الجمع والدين أ ل م أ س م ع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سياويني سوى رب غفور واسع للحق أتيت إ ل ي ك ف ش ر ح م ن ي و ث ق ل ف ي م و ا ز ي ن ي و ر ف ف ف ي ج ز ا ت مضمون ا ج ا م ا ن ي